السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله, <سلام> عليكم ورحمة الله>, <سلام> عليكم ورحمة الله>